اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنت وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شقطا وأنا ظننا أن تقول الإنس والجن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 فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَإِنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ أولئك تحروا رشدا وأما القاسقون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيها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 قل إني ليجيء عني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلغ من الله ورسالته وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون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 إلا من ارتضى من الرسول فإنّه يسلك من بين يديه فإنّه ومن خلفه رصدات ليعلم أنو قد أبلغ رسلات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.